أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه له هدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين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 أَن يُكذِّبوا بآياتنا فَهُمْ يُزعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أكذَّبْتُ بآياتِي وَلَمْ تُحِيطُ بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 سُنَّ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَّ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ